بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى بعد ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث سنوات إلى الدعوة في جهر الجهر بالتبليغ يقول المصنف مضت كل هذه المدة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر الدعوة في مجامع كريش العمومية لا يظهر الدعوة في مجالسهم العامة ولم يكن المسلمون يتمكنون من إظهار عبادتهم المسلمون في ذلك الوقت لا يستطيعون أن يظهروا عبادتهم حضرا من تعصب كريش كانوا خائفين من عصبية كريش عليهم. فكان كل من أراد العبادة ذهب إلى شعاب مكة من أراد أن يعبد الله كان يذهب إلى شعاب مكة الشعب هو المكان بين الجبال كانوا يمشون في الطرق بين الجبال يتعبدون هناك مستخفين استخفى يستخفي بمعنى استطر يستطر كانوا يفعلون ذلك مستخفين مستطرين ولما دخل في الدين ما يربو على الثلاثين لما دخل في هذا الدين عدد يزيد على الثلاثين وكان من اللازم اجتماع رسول صلى الله عليه وسلم بهم كان من الواجب ان يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بهم ليرشدهم ويعلمهم اختار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دار الارقم ابن ابي الارقم وهو ممن دخلنا اسلامهم اختار النبي الارقم ابن ابي الارقم لأن داره كانت بعيدة عن داخل مكة كانت قريبة من جبل الصفا وعند جبل الصفا أيضا توجد حركة ويوجد ناس يتحركون فمن ذهب إلى دار الأرقم لم ينتبه إليه فهمنا انظر إلى مركز كذا لسان العرب عندما بدأ المركز في مكان من الأماكن وقت الصلاة تجد كثيرا من الطلاب خرجوا فجأة حتى يتعجب السكان اين كان هؤلاء؟ أين كان هؤلاء؟ لماذا؟ لأنهم ما تعودوا على هذا أما إذا كان هذا المكان قريبا من السوق وكان الازدحام في هذه المنطقة عاديا حركة الناس عادية عادة ما تجد قوما يذهبون وقوما يرجعون اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بعيدا عن وسط مكة قريبا من حركة الناس وجعل النبي صلى الله عليه وسلم اول مدرسه كما قلنا مدت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سجن حتى نزل عليه قول الله تعالى فاصدع بما تؤهد وأعجد عن المشركين استمر بقي بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ثلاث سنوات على هذه الحاله حتى أنزل الله سبحانه عليه في سوره الحجر فصدع بما تؤمر وأعجز عن المشركين الصدع في الأصل هو الشق انظر الشق انظر إلى الزجاج إذا ضرب ماذا يحدث فيه ما هذا في زجاج السيارة ترى انظر إلى إلى الجدار بعد الزلزال إلى جدار بعد الزلزال تجدون شق فهمنا هذا يسمى صدعا الله تعالى قال والسماء ذات الرجع ذات الرجع هي التي ترجع الماء لأن الماء يصعد ثم يرجع فهمنا بالمطر والأرض ذات الصدع ذات الصدع يعني ذات الشق لأن الأرض إذا نزل المطر فتشقه ويخرج منها النبات الصدع هذا يكون مفاجئا عندما يضرب الزجاج تجد مرة واحدة ليس شيئا فشيئا فالله سبحانه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصدع بما تؤمر يعني قم وأخبر الناس مباشرة فهمنا مثل صدع الزجاج مثل كسر الزجاج يعني مجرة واحدة وأعرض عن المشركين فإذا واجهك المشركون فلا تنظر إليهم واستمر في دعوته الصدع الطاعة المباشرة التي ليس فيها خطوة بخطوة طاعة مفاجئة. فبدل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة سجلا الدعوة جهرا ممتثلا يعني متبعا أمر ربه أطاع ذلك متبوعا أمر الله تعالى واثقا بوعده عنده ثقة بوعد الله ونصره <تصفيق> نعم ماذا ممتثلا متبعا منفذا واثقا يعني متاكدا متيقنا بوعد الله تعالى ونصره فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا صعد على جبل الصفا ووقف ينادي يا بني فهؤلاء من قوم النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عدي لبطون قريش بدا ينادي بطون قريش شيئا فشيئا يا بني فلان يا بني فلان هكذا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر النبي يقف فوق الجبل يا بني فلان يا بني فلان يناديهم فكل شخص يسمع النداء يذهب لكي ينظر ما الأمر ما المشكلة حتى إن بعض الناس الذين لا يستطيعون الذهاب لمرض أو لشغل أو لأي سبب كان يرسل رسولا يا ولد اذهب وانظر لما ينادون في عند الصفا ما السبب فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر واجتمع الناس وجاء أبو لهب ابن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي هل الوادي هو أسفل الجبل الجبل إذا نزل الماء عليه ينزل إلى الوادي الوادي هو أسفل الجبل قال لهم أرأيتم يعني أخبروني لو أني أخبرتهم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أن تغير يعني أن تهجم عليكم أكنتم مصدقين هذا لا يقف هذا الموقف ولا ينادي أحد هذا النداء إلا أن يكون هناك أمر عظيم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا الآن فوق الجبل وأنتم تحته. لو قلت لكم انا أرى خلف الجبل جيشا يريد أن يقاتلكم هم لا يرونه لأنهم تحت وهو في أعلى الجبل قال لو أخبرتكم أن خلف هذا الجبل انا أرى قوما استعدوا لقتالكم يريدون أن يغيروا عليكم هل تصدقونني لو قلت لكم هذا هل تصدقونني قالوا نعم طبعا نصدقك نحن ما تعودنا عليك الكذب نحن نعلم أنك لا تكذب فإذا قلت لنا هناك جيش اراه يريد أن يقاتلكم نصدقوا بدون شك قالوا ما جربنا عليك كذبا فقال لهم فاني نذيل لكم بين يدي عذاب شديد أنا نذيل لكم جئت أنذلكم وبين يدي أمامي عذاب شديد هو عذاب يوم القيامة فقال أبو لهب تبا لك ألي هذا جمعتنا تبا يعني قبحا طيب ويبدو والله أعلم أن أبا لهب كان على علم بهذا الدين من قبل يعني خلال ثلاث سنوات وصل كلام إلى أبي لهب أو ربما حاول النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لأنه لما سمع هذا يعني إني نذير لكم بين يدي عذاب بين يدي عذاب شديد فكان السؤال الطبيعي ما معنى نذير؟ من أي شيء تنذرنا؟ فإن ما شأنك ما أمرك؟ فيقص عليهم النبي القصه اولا إن الله أرسلني وإنه أمرني بكذا ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فإذا بأبي لهب يرب مباشرة يقول قبحا لهذا القول تبا لك ألي هذا جمعتنا هل هذا أمر يستحق أن تجمع الناس من أجله فأنزل الله سبحانه في شأنه تبت يدا أبي لهب وتب طيب الهلاك ليس للنبي صلى الله عليه وسلم بل الهلاك ليدي أبي لهب ليس ليديه فقط بل وتب هو تبت يداه وتب هو أيضا تبت يدا أبي لهب وتب يعني وتب هو كاملا وهلك كاملا ما اغنى عنه ماله وما كسب لا ينفعه ماله ولا ينفعه ما كسبه في الدنيا قال العلماء ما كسب يعني اولاده لا ينفعه ماله ولا ينفعه ولده يوم القيامه سيصلى نارا ذات لهب سيذوقه نارا ذات لهب سيدخل في جهنم في نار صاحبة لهب واللهب هو طرف النار اللهب هو طرف النار سيدخل في نار يصل يدخل يذوقها نارا ذات لهب يعني فيها, فيها لهب ليس هو فقط وحده بل وامرأته أيضا تكون معه قال ومرأته حمالة الحطب طيب قرأس ستة من السبعة قرأ ستة وامرأته حمالة الحطب حمالة نعت مرفوع علامة رفع الضم وقرأ حص وحده حمالة الحطب قال العلماء منصوبة على الذم بفعل محذوف والتقدير وامرأته أذم حمالة الحطب أذم حمالة الحطب وهذا معروف في النحو في باب النعت اظم اظم غم يذم مثله فعد مدح يمدح في جيدها في جيدها يعني في عنقها حبل من مسد حبل من الشوك والشوك هو ماذا الشوك ما يكون في شجر الورد والليمون وما يشبه من ال من الاشياء التي اذا قربت يدك وخزتك هذه امرأته التي كانت تحمل الحطب الحطب هو الخشب الذي يوضع في النار كانت تحمل الحطب لتشعل به النار لإذاء المسلمين في جيدها في رقبتها حبل من مسد في رقبتها حبل من الشوك قيل لأنها كانت تجمع الشوك وتضعه في طريق المسلمين وقيل لأنها كانت لها كلادة من الذهب فباعتها ودفعت مالها في تعذيب المسلمين باعت كلادتها وأنفقتها في تعذيب المسلمين فأبدلها الله تعالى كلادة بدلا منها في جهنم من الشوق نجلت نعم في, في أبي لهب وزوجه لا, لا نجلت فيهما هو مذكور بلسم والقسط من حمل الحطب له معاني قيلة المشروب النميمة لأنها كانت تمشي بين الناس بالكلام الذي يفسد بينهم لأنها كانت تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكاذيبة في نوادي النساء إذا اجتمعت في مجامع النساء كانت تتكلم كلاما سيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم شوانا هذه هذه الأيات لما كان يبعو جارة بدأ لما بدأ بالجهل بالدعوة نعم أنزلت هذه الآيات ليس في نفس اليوم الله أعلم ولكن أنزلت في هذا الوقت ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وأنزل عشيرتك الأقربين أنزل وخوف أقاربك المقربين يا محمد وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس اولاد عبد مناف هؤلاء أقارب النبي صلى الله عليه وسلم المقاجبون ثم قال الله اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين هذا قريش كله؟ كلهم كلهم كلائش هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم وقريش أكبر من هذا يعني هؤلاء قوم النبي صلى الله عليه وسلم المكلبون فإنا وقريش اوسع من هذا قال الله اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين خفض الجناح الجناح في الطير الجناح للطيور مثل اليدين للإنسان ونرى الطيورة ترى الطير إذا نزل المطر أو إذا اشتد البرد فإن إذا اشتد البرد أو نزل المطر نرى أن الطير تضع أجنحتها على أولادها لكي تدفئهم لكي تحميهم لكي تحافظ عليهم فالله سبحانه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل مثل هذا الفعل بالمؤمنين إذا وجدت المؤمنين الضعفاء فقربهم واخفض لهم جناحك يعني كن لينا معهم لا تشدد عليهم كما أن الطير يخفض جناحه لأولاده واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك إذا لم يؤمنوا يعني العشيره والأقربون إذا عصوا النبي ولم يؤمنوا فقل إني بليء مما تعملون إذا عصوك ولم يؤمنوا بما جئت به فقل لهم أنا لست مسؤولا عن أعمالكم أنا بليء منها فقل إني بليء مما تعملون فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم عصى يعصي عكس أطاع يطيع ما معنى اطاع أطيع الله وأطيع جسول العصيان بالعكس زيد يطيع الله وعون يعطي نعم بالكفر وهو يدعوهم إلى الله فلم يؤمنوا وعصوا وظلوا على حالهم من الكفر فقل لهم أنا لست مسؤولا عن أعمالكم أنا بهير مما تعملون فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم جمع النبي قومه وقال لهم إن الرائد لا يكذب أهله الرائد هو الذي يمشي أمام الجيش يفحص الأخبار ثم يدل الجيش على الطريق أو الذي يذهب باحثا لهم عن الماء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم الجيش ينظر له الطريق أو الذي يبحث للجماعة عن الماء يذهب يبحث لهم عن ماء ثم يعود فقال لهم إن الرائد لا يكذب قومه لا يكذب أهله والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم يعني معلوم أن الرجل من القوم لا يكذب قومه يعني لو أنني كذبت على قريش لا أكذب عليكم فانتم أهلي أنتم المقجبون مني قال والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم لو غررتهم يعني خدعتهم ما غررتكم والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة أنا رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة عموما والله لا لتنا... كما تنامون انتم ستموتون كما تنامون كل يوم ولا تبعثن كما تستيقظون ولا تحاسبن بما تعملون انتم ستموتون كما تنامون وستبعثون كما تستيقظون وستحاسبون على ما تعملون ولا تجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنه ابدا او لنار ابدا ستجازون بالاحسان احسانا وبالسوء ستجازون بالسوء وانها اما ان تكون جنه ابدا واما ان تكون نارا ابدا فتكلم القوم كلاما لينا غير عمه ابي لهب الذي كان خصما لدودا تكلم الناس كلاما لينا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمه أبو فهو الذي شدد في الكلام الذي كان خصما لدودا خصما يعني عدوا لدودا يعني شديد العداوة كان عدوا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال خذوا على يديه قبل أن تجتمع عليه العرب فإن سلمتموه إذن ذللتم وإن منعتموه قتلتم فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا ثم انصرف الجمع طيب أبو لهب لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ليس فقط هذا بل وزاد أبو لهب على ذلك فقال للقوم أيها القوم أمسكوه خذوا على يديه يعني اوقفوه أمسكوا يديه ولا تتركوه يفعل هذا خذوا على يديه فان لماذا؟ قبل أن تجتمع العرب عليه قبل أن ينشر هذا الخبر فتجتمع العرب عليه لقتله. فإن سلمتموه يعني إذا سلمتموه للعرب لكي يقتلونه إذا أنسكتموه وأعطيتموه لهم ليقتلوه إذا ذللتم أين العزة عندما تأخذون واحدا من أولادكم تعطونه لعدون إن سلمتموه إذا ذللتم وإن منعتموه وإذا قلتم لا نسلمه. ستقاتلكم العرب إذا قتلتم، فالأمران كل منهما شر فيقول هذا في, في رأيها بلاهب فيقول أبو لهب خذوا على يديه أمسكوه وأوقفوه عن هذا الفعل قبل أن ينتشر خبره فرد عليه أبو طالب بالنفي لم يقبل أبو طالب هذا الكلام بل قال والله لنمنع عنه سنمنعه يعني سندافع عنه ولن نسلمه الى العرب والله لنمنع عنه ما بقينا سنمنعه مدة بقائنا ثم انصرف الجمع ثم عند ذلك تفرق هذا الجمع نعم ولما جهل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوه سخرت منه قريش واستهزاوا به في مجالسهم في البدايه لم يهتموا كثيرا طيب لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كانوا يستهزئون ويضحكون ويستهزئون بهذا الكلام في مجالسهم عندما يجلسون يتكلمون عن سمعت ما قاله محمد انه يقول كذا يقول بل يقول كذا ويضحكون فيما بينهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر عليهم كانوا يقولون هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء. وقلنا ابو كبشة هو واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بل هو زوج حليمة زوج حليمة السعدية. فكانوا ينادونه به. هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء وهذا غلام عبد المطالب يكلم من السماء وهكذا ولا يزيدون على ذلك لا يزيدون على هذا الكلام فلما عاب النبي صلى الله عليه وسلم آلهتهم لما سب النبي آلهتهم وسفها عقولهم قال أين عقولكم أنتم لا تفهمون شيئا وقال لهم والله يا قوم لقد خالفتم دين إبراهيم دين أبيكم إبراهيم فلما قال لهم ذلك ثار في رؤوسهم الحمية حمية الجاهلية لما قال لهم هذا انتشرت الحمية والغضبية والغضب في قلوبهم العصبية حب الوطن حب قوية ومثل لما لانه كلمه مباشره وقال انتم على ضلال مبين ويجب أن تتوبوا منه فغضبوا في قلوبهم وإبراهيم اين كان دينهم لماذا غضبوا على هذا النصارى اليوم هم على دين من على دين عيسى عليه السلام والسؤال هل تراهم يتبعون مذهب او دين عيسى اليوم لا يتبعون فانه نعم يعرفون أنهم نصال ويعرفون أن عيسى هو الحق عنده ومثل هذا ومع ذلك يخالفون فهذا ليس يعني كون قريش تعلم إبراهيم وتعلم أن البيت أن الكعبة بيت الله هذا لا ينفي أنهم يفعلون أفعالا منافية لهذا ويعملوا الشر فقال لهم لقد خالفتم دين أبيكم إبراهيم أنتم مخالفون للدين الأصلي أنتم تقولون نحن نتبع إبراهيم ولكن هذا الذي تفعلون ليس دين إبراهيم عند ذلك ثارت رؤوسهم ثارت في رؤوسهم حمية الجاهلية عصبية الجاهلية انتشرت في رؤوسهم غيرة على تلك الآلهة الغيرة, الغيرة هي ماذا؟ هي ما يحدث في القلب عند حدوث ما يكره الإنسان فهمنا شخص يرى زوجه تكلم رجلا أخر بما يشعر فهمنا هذه غيرة والعكس أيضا امرأة تجد زوجها يكلم امرأة أخرى بما تشعر هي هذا يسمى غيرة والغيرة ليست فقط بين الزوجين بل تقوم على أشياء كثيرة منها, منها على الدين أولا فيه شراط أولا فيه ما هذا؟ الغيرة هذا تغير في النفس عندما يوجد ما يحرم. إذا وجد شيء محرم ما هذا الذي يحدث في النفس؟ هذا نسميه غيرة. هذا بسبب الإيمان هذا في في الدين نعم بسبب الإيمان ولكن في الدنيا بين الرجل وزوجه فهمنا هذا بسبب الفطره بسبب شيء وضعه الله في القلب. إلا لم يكون عنده هذا الغيرة هذا فهمت هذا فهمت فيه, فيه ضعف دايوثاً لا هذا يسمى ديوث مع الزوجة وهذا حاله وأكبر هذا حاله ونص نص شعور ولكن هذا شعور في مكاننا نحن نريد هنا نريد أن أن كوريشا لم تترك دين أبائها وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان عندهم هذا يقولون أصنامنا أهلنا قد عبدوا هذه الأصنام فعندهم غيرة على أصنامهم وعلى آبائهم هذا هو السبب فذهبوا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذا ذهبوا إلى عمه أبي طالب وهو سيد بن هاشم في ذلك الوقت الذي أخذ على نفسه حمايته الذي كان من قبل قد قال إنني سأحمل النبي صلى الله عليه وسلم وسأدافع عنه فهمنا؟ فطلبوا منه أن يخلي بينه وبينه أو يكفيه أو يكفه عما يقول فردهم أبو طالب ردا جميلا تكلم معه كلاما هادئا بسيطا فانصرفوا عنه وعند ذلك مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يريد استمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريد لا يصده عن مراده شيء لا يصده يعني لا يمنعه مانع فتزايد الأمر بدأ الأمر يزداد شيئا فشيئا وأضمرت كريشنا الحقد والعداوة لرسول الله أضمرت يعني وضعت في قلوبها ستر الحقد وهو الحسن والعداوة يعني يكونوا عداء لنبي صلى الله عليه وسلم وحث بعضهم على بعض حث بعضهم بعضا بعض على ذلك يشجع بعضهم بعضا على هذا ثم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى ذهبوا إليه مرة ثانية في مرة الأولى استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فذهبوا إليه مرة ثانية وقالوا له يا أبي طالب إنك لإن لا لك سنا أنت صاحب سن كبيرة ومنزلة ومنن أنت عفوا لك هذا منا لم يعف إن لك سنا وشرفا ومنزلة منا يعني منزلة عندنا وإن قد طلبنا منك أن تنهى ابن أخي نحن جئنا إليك من قبل وطلبنا أن توقفه وأن تنهاه عنا فلم تنهه عنا وإنا لا نصبر على هذا نحن لا نقبل هذا ولا نصبر عليه من شتم أبائنا هو يسب أبائنا هنا لا يقول لا يسبهم بالآباء والأمهات بل يقول كانوا كافرين وماتوا على الكفر وإنا لا نقبل هذا من ماذا من سب من شتم آبائنا ومن تصفيه عقولنا التسفير هو التقليل تقليل المنزلة نعم هو يصفه عقولنا يقول أن ضعاف العقول لا تفهمون كيف تعبدون هذه الأصنام ومن عيب آلهتنا هو يذم الآلهة ويقول هي حجاره لا تنفع ولا تضل فهمنا؟ ومن عيب آلهتنا فإنهم كانوا إذا احتجوا بالتقليد في استمجالهم على اتباع الحق على عدم اتباع الحق فإنه نعم فإنهم كانوا إذا احتجوا بالتقليد في استمجالهم على عدم اتباع الحق ذمهم يعني ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم أو ذمهم القرآن ذمهم لعدم استعمال عقولهم فيما خلق فيما خلقت له هم مذنون لأنهم لا يستعملون العقل فيما خلق الله من أجله يقول الله سبحانه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله اتبعوا الدين الحق الذي أنزله الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا نتبع ما وجدنا ألف بمعنى وجد ما ألفينا عليه آباءنا سنتبع الدين الذي وجدنا عليه آباءنا من قبل طيبنا؟ ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يريد تقدم النبي لما يريد لا يصده عن مراده شيء لا شيء يمنعه مما يريد هو يتقدم في نشر الدين لا يصده شيء فتزايد الأمر, الأمر. واضمرت قريش الحقد والأعداوة للرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ قريش تحبس في قلبها الحسد والحقّة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا سيأتي بعد قليل في نعم ماذا بها؟ من أول ما كنت تقرأ من الكتاب؟ نعم ولكن هذه الآية عندي ستأتى بعد قليل. كانوا إذا احتجوا كانوا يقولون هذا فإنهم كانوا إذا احتاجوا بالتقليد في استمراجهم على عدم اتباع الحق ذمهم الله لعدم استعمال عقولهم فيما خلقت له يعني إذا ذهبوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نتبع ما وجدنا عليه آباءنا فياتيهم الذم هل تتبعون اباءكم ولو كان اباؤكم على الباطل ولو كان اباؤكم في الضلال المبين واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباؤنا ثم قال اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون حتى لو كان هؤلاء لاباؤه ضعاف العقول لا يهتدون وقال الله سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله تعالوا إلى القرآن الذي أنزل الله وإلى الرسول <تصفيق> إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حسبنا يعني يكفينا يقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا حسبنا ذلك يعني هذا كاف لنا أو لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يعني تتبعون أباؤكم وحتى لو علمتم أن أباؤكم ما كانوا يعلمون شيئا ما كانوا يهتدون إلى الحق تتبعونهم أيضا فان الإنسان اليوم الإنسان اليوم الذي يستعمل الحاسوب مثلا يستعمل الهواتف هو لا يتبع اباه في عدم الاستعمال أبوه يقول لا أعرف هذه الهواتف عندي هاتف قديم الذي الذي بالأزرار وهذا يكفيني ماذا يقول الولد هل يقول أنا سأتبع أبي وساشتري هاتفا قديما مثله لا فهمه الأب يركب سيارة قديمة ويسكن في بيت القديم في الحي القديم هو تربى هنا عاش هنا يحب هذا المكان هل تجد الولد يفعل نفس الشيء هذا في الدنيا فلماذا في أمر الدين تمسكوا؟ وقالوا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، ما وجدنا عليه آباءنا. هذا أمر عجيب. فنبههم الله تعالى حتى لو كان أباءكم في ضلال يعني لو لقيت أباك يشرب الخمر أو يزني أو يفعل شيئا من المحرمات يصرخ، هل تقول أتبع أبي؟ كيف تتبعه حتى ولو كان على الباطل؟ فالأمر ليس كذلك. وقال الله سبحانه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيل حتى لو كان ابليس هو الذي يدعوهم إلى الضلال المبين السعيل نعم السعيل, السعيل هو جهنم السعيل هو, السعيل هو نعم طبعا نعم لا السعيل هو جعنم اسمه من و... نعم هم يقولون هي تقربنا من الله كما يفعل المتصوفة يقولون هذا بيننا وبين الله نحن نعبد الله ولكن ليس مباشرة هذه الأصنام شفعاء لنا عند الله هكذا جاء في القرآن وهكذا قال يقولون هؤلاء لنا عند الله أو يقولون والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم هكذا يقولون يقولون نحن لا نعبد الأصنام أصلا إلا لتقربنا إلى الله جلحة نحن نعبدها فقط لكي تقربنا من الله نحن نعلم أن هذا حجر لا ينفع ولا يضر ولكنه يقربني إلى الله هكذا يقولون الشيطان هو الذي وسوس لهم بهذا الشيطان هو الذي قال لهم إن هذا الصنم هو الذي يقربكم فإن تقربتم منه فانتم قربون من الله هكذا الشيطان لما وسوس أو في كل مرة يوسوس بأي شيء يوسوس يوسوس بخطوة لا يوسوس بكل شيء من البداية لا يقول اكتل بل يأخذ خطوة بعد خطوة هؤلاء كيف عبدوا هذه الأصنام هكذا سؤال أن يوجد من الشيطان في هذا الوقت نعم وهذا في الآية هذا أخبر الله تعالى بهذا فهذا يحذر به المؤمنون الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر به المشركون أول الشرك كما جاء في الآثار أن قوما صالحين من أبناء آدم ماتوا قوما صالحين ماتوا فكان كلما مات واحد منهم صنع الناس تمثالا صنعوا صورة لهم به يضعونها في مجلسه الذي كان يجلس فيه وهو رجل صالح ثم مرت الأيام والسنوات ومات ثان وثالث ورابع وخامس فصنعوا لكل واحد تمثالا وهذه التماثيل كانت تذكرهم بالله فقط ينظر يذكر الله وشيئا فشيئا وصوس لهم الشياطين أن هؤلاء الناس كانت لهم منزلة عند الله وكانوا مثل الملائكة وكانوا كذا وكذا فوسوس وما زال يوسوس حتى عبدوها فهم يتبعون آباءهم والشيطان هو الذي وسوس لهم بذلك وقال الله سبحانه في بيان حجتهم الضاحدة ضاحدة يعني باطلة هالكة داحضة داحضة يعني هالكة ساقطة فاسدة قال الله سبحانه إلا قال مطرفوها إن وجدنا أباءنا على أمة نحن وجدنا أباءنا على طريقة معينة على أسلوب على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ونحن متبعون لآثارهم نحن وجدنا أباءنا بأسلوب معين ونحن نتبع آباءنا ولما شبههم الله بمن قبلهم قال لهم لما شبههم الله بالكافرين لما شبههم بمن قبلهم في هذه المقالة الدالة على التعصب والعناد قال الله سبحانه قل كل يعني كلهم يا محمد صلى الله عليه وسلم لو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم يعني ما رأيكم لو جئتكم بشيء أهدى وأفضل وأكثر هداية مما وجدتم عليه أباءكم ما رأيكم أهدا يعني أكثر هداية <تصفيق> نعم قال اولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه اباءكم فماذا قالوا ما قالوا له طيب ائت به نريد أن ننظر ما قالوا هذا بل قالوا مباشرة إن بما أجسلتم به كافر نحن نكفر بما جئت به حتى قبل أن تأتي به لا نصدقه فلما تمسكوا بحجة التقليل لما تمسكوا بهذه الحجة وأنهم يقلدون يعني يفعلون مثل آبائهم جرى ذلك إلى وصف آبائهم بعدم العقل وعدم الهداية وهذا طبيعي جدا آمنوا قالوا نحن نتبع آبائنا لا تكونوا جاهلين لا تكونوا أخبياء لا تكونوا صفهاء وآمنوا قالوا نحن نتبع آبائنا نقول إذن كان أباؤكم سفهاء أيضا يعني لستم الوحيدين في هذا بل كان أباؤكم كذلك مجنين وكانوا سفهاء أيضا قالوا فلما تمسكوا بهذه الحجة بحجة التقليد لأبائهم جل ذلك إلى وصف آبائهم بعدم العقل وعدم الهداية هذا يجلنا إلى وصف الآباء أيضا بعدم العقل فهاج ذلك أضغانهم فهذا حاجة ما في قلوبهم حاجة الأضغان وقالوا لي أبي طالب هاج يعني حاجة ما في القلب من الغضب الأضغان هي الغضب الذي في القلب فقالوا لي أبي طالب, يا أبا طالب قبل ذلك كانوا يكلمونه بأدب شددوا معه في القول هذه المجر قالوا يا أبي طالب إما أن تكفه أو ننازله إما أنك تمنعه وإما أن نقاتله وإياك في ذلك إما أن ننازله وإياك يعني إما أن توقفه وإما أننا سنقاتله ونقاتلك أيضا حتى يهلك أحد الفريقين ثم انصرفوا ثم ذهبوا فعظم على أبي طالب فراق قومه هذا صعب على أبي طالب أن يترك قومه وعاش بينهم فهمنا؟ ولم يطب نفسا بخذلان ابن أخيه، ولم تطمئن نفسه إلى ماذا؟ إلى أن يخذل ابن أخيه وأن يتركه في هذه الشدة. فجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن أخي إن القوم جاءوني فقالوا لي كذا. يعني هم جاءوا وقالوا هذا القول فما لا فأبقي على نفسي من فضلك لا تعرضني للقتل لا تعرضني للمشاكل احفظني وأبقي على قتلي ولا تحملني من الأمر ما لا أطير لا تحملني شيئا لا استطيعه فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذلة ظن النبي من الكلاب أن عمه يريد أن يتركه فقال له يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني لو جاءوا بالشمس من السماء واعطوها لي في يميني والقمر في يساري على أن اترك هذا الأمر ما فعلت حتى يظهره الله أو أهلك دونه لو أنهم دفعوا لي أي ما يدفع في مثل هذا لو أنهم جاءوني بالشمس في يد اليمنى وبالقمر في يد اليسرى لم أقبل منهم أيضا فهمنا إلا أن يظهر الله تعالى هذا اليه أو أهلك دونه يعني أو أنا موت دون هذا الدين ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شعر أن عمه يصرقه دون عادميه نعم دونه يعني لا أهلك دونه يعني أهلك قبله ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وولى بكى وذهب فقال له أبو طالب رضي الله عنه أقبل يا ابن أخي تعال يا ابن أخي فأقبل عليه فقال له فقال له ابو طالب اذهب لا ابو طالب مات لم يمت آسف آسف آسف على القول المشهور بل هو الثابت انه لم يمت على التوحيد قال ابو طالب قال ابو طالب يا ابن اخي اقبل تعال فاقبل عليه فقال اذهب لا تقلق لا تخف لا اسلمك إذهب فقل ما احببت قل ما تريد أبو طالب أبو طالب جاء طلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن القوم جاءوني وتكلموا معي بشدة وأنا لا أريد أن افارقه وايضا لا أريد أن اضيعك فلا تتكلم بهذا الكلام واسكت عنه فشعر النبي أن عمه يريد أن يتركه فقال له يا عمي والله لو أنهم جاءوا بالشمس ووضعوها في يد يومنا وجاءوا بالقمر واعطوه لي في يد اليسرى وقالوا لي أترك هذا الأمر ما تركته وسأترك لهم شمسهم وقمرهم ولن أترك هذا الأمر حتى يظهر هذا الدين وينتشر أو حتى أموت اختياري إما أن يظهر الله هذا الدين وإما أن أموت قبل ان يظهر فلا اكون مسؤولا امام الله ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب فناداه ابو طالب ابو طالب نادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقبل يا ابن اخي تعال فرجع النبي صلى الله عليه وسلم اليه فقال ابو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب فقل ما احببته اذهب وتكلم بما تريد افعل ما تريد فوالله لا أسلمك أنا لا أسلمك لهم مطلقا فهمنا طيب عند ذلك بدأت كريش تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل كانت لا تؤذيه خوفا من, من أبي طالب هي تحسب له حسابا فلما وصل الأمر إلى هذا الحد بدأ كريش تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذي المسلمين الذين آمنوا معه نقف بإذن الله تعالى عند مرحلة الإيذاء ونتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأكوه إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته